استكانوا في لا من الله الذي كح في العرش سمو مكانو بيعتون تحوي ديما لنا الله انت للرسول ثم ليلال كل حبي وعناي يعتونك حويدي منا الله انت ثم كل فكرة العيش المهيني بالحسين ذا والقطيف في العيوني بالحسين ذا صمودي والقطيف في العيوني فكرة العيش المهيني بالحسيني دا صمودي والقطيف في العيوني والقطيف في العيوني في القطيفي كان ثائر قام وارتدى الجور حل حسيني غرام الشهيد شعلة تنور الظلام مدحك فيك وردن والسلام يا شموس الأرض أنتم دمكم ماء الحياة نطف النور الحسين ولكم ماء الثبات ناصر أين علي ومليب كيف غاض وعلي لم يوجب لي هو بالقلب أجاب ناصر أين علي ومنيب كيف غاض وعلي لم يوجب هو بالقلبي وعليون لم يجب هو بالقلبي أجابه وعليون لم يجب لي هو بالقلبي أجابه ناصرنا اين علي و منيب كيف غابا ناصرنا اين علي و منيب كيف غابا وعلي لم يجبني هو بالقلب يجابا وعليون وفي القلب يجابا في القطيب دمك الثائر قاما وارتد الجر الحسين غرابا فالشهيد شعلة تفل الظلامة بدها كفيك وردك وسلاما شموس الأرض أنتم دمكم ماء الحيات نوطف النور الحسين ولكم معنى الثبات ناصر أهل علي ومليم كيف غاب وعلي لم يجبني هو بالقلب أجاب ناصر أي وعلي وعليب كيف غاب وعلي لم يجبني هو بالقلب وعليون لم, وعلي لم يجبني هو في القلب وعليون لم يجبني هو في القلب أجاب نرفض عيشة العبيد نزمونا من دام الشهيد نرفض عيشة العبيد على الحق من دار الصحر هو بنا نصر ولا نتورة عيونا طرف الفكرة انشدوا الطاوة خطوة خطوة اننا الحق انبار الصحوة وبنا الناصر والنا التورة وعينا طفوا انشدوا الطاوة خطوة خطوة حلموني كيف احيا والشهيد ماما الجنان يا شهيدو والشعار هيها علموني كيف احيا والشهيد ما مات الجنان يا شهيدو والشعار هيها والشعار ايات والشعار هيات هيات من الذره فعلي فعلي سيد الميادين ومن يبون ارجسن ونسر وعليو سيد الميادين ومن يبون ارجسن ونسر همس الجرح, أمس الجرح. ينا خلاني المناصرون هبنا وطنا الثاني كل كفي غرس اشجاري وابتسمنا الصباح يا علي قمه وتسمع ان دم مو خلقاري علي واللي علي انضم دالجراحه يهب الصباح عزمنا ما بنشتهي دي رفضه مشه تلعبي الحق اكبر الصحوه وبين النصر ولا نتاورا ويناقف نضج الفكره انشد الطاوه خطوه خط خلي <تصفيق> كيف احيا والشهيد ما مات في الجنان يا شهيد والشعار هيات خلي كيف احيا <تصفيق> والشهيد مع مطر الجناني يا شهيد والشعار هيران أم الشهيد صبرا على هذا الفراق رغم المآسف لا تبكي لا عرس الدماء طوء السماء وهي الرواسي قلب الشهيد صبرا على هذا الفراق رم الماسي لا تبكي لارس الدماء طوء السماء وهي الرواسي فاوى السفين ووى الشراء وهوى لأم الإمن الطعوى السفين الطعوى الشراع وهو لأمد يغضتك على لا شعاع وهو الصمود وهو اليراع وهو لشعب خوط يتاع وهو الصمود وهو اليراع وهو لشعب خوط يتاع الله لا لست الغريب إني هنا قرب الرسول الخالدين والتابعين درب علي وابن البتول امه لا هنا قرب الرسول في الخالدين والتابعين درب علي وابن درب الخلودي حاد الدماؤه مهما يقال مهما أساهه درب الخلودي حاد الدماؤه مهما يقاله مهما أساهه إن خلوضت بلنا بقاه نحن شمون نحن الضياب مو الشهيد صبرا على هذا الفراغ تبكي لا إرس الدماء ضوء السماء وحيا الرواس فهو السفين وهو الشراع وهو لأم التك لا شعاع وهو الصمود وهو اليراع وهو لشعب التوطي يغاع وهو الصمود وهو اليراع وهو لشاب الطوط اليدام <تصفيق> يا راه لست الغريب إني هنا قرب الرسول في الخالدين والتابعين درب العلي وابن البتول درب الخلود هذه الدماء مهما يقال مهما أساء درب الخلود قد دتموا مهما يقالوا مهما نحن شموع نحن ضياء ان خلودنا بقاؤه نحن شموع نحن ضياء نحن شموع نحبك يا Allah wa na'mal mu'asin ya rabbi ihdini ma'um nu najik fi خذني إليك بين يديك علي أراك هذه القلوب قوثا تنادي شوقا إليك لا الغارضات الصمود وبابو كفاح من الطرق وحب الحسين نجات من الخوف صمود وباب الكفاح من الطفي وحب الحسين نجات من الخوف سحى شعبي <تصفيق> الجديد لا نباني اليزيد نصرنا ذا الوعيد الجريح الشهيدين صاح <صحة> شعبي, <صحة> شعبي, من جديد لا نبالي, باليزدي صاح شعبي, باليزدي لا نبالي, باليزدي إني الشهيد قدني إليك بين يديك إني أراها هذه القلوب غوثا تنادي شوقا اليك لا رضا ان الشهيد وخذني اليك فينا يديك لي ارى ان الله هو الغبا يا ربي اهدني ضما وناجيك في قربك ان الله اي يا ربي اني الشاهد خذني اليك بين يديك هل يا ربي هذه القلوب اغوث انت نادي شوقا اليك مغارضا صمود وضعب كفاحي من الطرف وحب الحسيني نجاته من الضوء صح شعبي من جديدي نحن بالي في اليسدي صح شعبي من جديد صاح صح شعبي جديدي <تصفيق> الشهيد خدني اليك بين يديك اللي يرى حادي القلوب اغوث انت ناد شوقا اليك ما بغارضات ان الشهيد خدني اليك 국민atik hau, leiz iti landi bezala, Iki giudizak guzti avez Eh �ו, li надоik la renasti duverBBatik européen egar Και is reagu Huzaini Najaatun Min al-kawfi Zaha jabi Min jadedi Nainu bali Min jadedi Zaha jabi شعب <تصفيق>